الشيخ الالباني الوجه الاخر تفضل او الجانب الاخر دائما يا بتعامل مع العلماء من زاويه واحده تعالوا بنا نتعامل مع العلماء من زاويه اخرى وهي زاويه الانسانيه الشيخ الالباني كان انسانا بمعنى الكلمه يعني اليوم نتحدث عن جانب انساني رائع فيه وهو المزاح في حياه الشيخ الالباني لأن الناس لما تعاملوا مع الشيخ الألباني وسمعوه وتناقلت الروايات ظنوا أن الرجل جامدا شديدا قويا ده وجه عبوس لا يكاد يبتسم ولكن الحقيقة ليست كذلك أنت لما تقرأ كتب الشيخ الألباني فعلا تجد فيها ايه نبرة كده شديدة أذكرك بشيخ تيميه فعلا في الشدة ومن هنا كان بعض الناس يتهيب إن هو يجلس معه ويتكلم معه خوفا منين؟ من شدته وانا رأيت شيخ ابن عثيمين وملامح وجهه فعلا ترى في وجهه شدة وصرامة شيخ ابن عسيمين وقوة لكن لما تقترب منه وتتعامل معه لا تجد لهذه الشدة وال... هي شدة في الحق لكن في الحياة العادية هو إنسان طيب ليه؟ طيب المعشى الشيخ الألباني رحمه الله الجانب الآخر المزاح وقد ناظره أحد الشباب أو جادله أو ناقشه بلاش نظره في حرمة التلفاز فقال الشيخ والعبرة ليست به جهازا وإنما العبرة بماذا بما يزيعه على الناس ويبسه عليه، فإذا كان مشروعا كان التلفاز مشروعا فغضب الشر لأن الشباب فتاوى الشباب دائما تكون فتاوى عاطفية أغلب عليها حماسة الشباب لكن فتاوى العلماء فتاوى منضبطة بله بالدليل فتحمس الشاب وقال يا شيخ التلفاز صنع الكفار يعني اللي بيصنع التلفاز هم ماذا هم الكفار فقال طيب لو صنع المسلمون تلفازا تشاهده فضحك الشاب هل هذه مسألة لها أثر على الحرمة والحل هذا الكوب مصنوع في شاينا ولا الصين ها يحرم استعماله <تصفيق> هذا الكوب الكريستال مصنوع في تايوان ما علاقة بلد المنشأ بالحل والحرمة هذا القميص صناعة صينية ها. اذهب الانسان يخلع وارمي هذه ما لا علاقة بالحل والحرمة اصلا مسألة من صنعه والصحابه كانوا يأكلون الجبن القادمة من بلاد المجوس فليست العبرة بالصانع الشيخ قال له طيب هاب أن التلفاز يعني صنعه مسلمون شو أنت بتشاهده يعني ولا ما بتشاهده فضحك ماذا الشاب وأما الطريف الثانية كان الشيخ يقود السيارة بسرعة شديدة وكان يركب الى جوار أحد الشباب فقال يا شيخ هذا ما بيجوز طيب بعد الأذان وأما الثانية الشيخ الباني كان يقود السيارة مسرعا. فأحد الشباب قال يا شيخ هذا ما بيجوز الشيخ ابن باز يقول هذه السرعة لا تجوز في القيادة قال له هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة الشيخ ابن باز يقول كذا عشان هو إيه لا يقود سيارة لأن الشيخ ابن باز رحمه الله كان لا يرى فقال له التلميذ ويظهر أنه كان مؤدبا قال يعني أقرأ هذا أو أتلو هذا على الشيخ باز يعني أخبره بقول فضيلته قال له لا باس فذهب الشاب بها للشيخ باز وقال له الشيخ الباني يقول هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة قال له قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات فهذا المزاح الذي لا يخرج عن حد الأدب والذي والذي تستمدع وأما الثالثه فجاءه بعض الشباب قال له يا شيخ يدخل علينا شباب المكتبات فلا يسلمون علينا ما يقرؤون علينا السلام فنقول لهم لماذا لا تسلمون فقالوا لنا ان السلام سنة ما هو واجب السنه يبقى نفعل او لا نفعل فقال له شيخ الالباني زلقيتهم لقيتهم مني السلام يعني هل معنى انه سنه نتركها ولا هي سنه ينبغي ان نكون ماذا حريصين عليها دي سنه نبينا ومراسه صلى الله عليه وسلم وهديه الذي تركه لنا فنحن اولى الناس به اما من لم من يفعل السنه اذا لم نفعل ايه اذا لم نفعل نحن ومن يكون حريصا عليها فالشيخ طبعا هنا استدرك عليهم شديدا <تصفيق> <تصفيق> وقال له قل لهم أو أقرئهم مني ماذا مني السلام مني السلام فهذا بعض مزاح شيخ الالباني رحمه الله تعالى قلت ولا تنفك حياة العلماء منه ولا سيرة العلماء ينقطع فيها هذا بل ويجتمل مزاحهم على شيء من الفقه فمرة كنت بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الشوادف فقال الشيخ ماذا يشرب فقال له شارب، وأشار إلى كوعيه وهي كلمه تحتمل معنيين يعني شارب انا شربت مشروبا هناك او ما شربت ماذا من الالام والأوجاع فقال الشيخ الشوادي في له والشارب يقص او او يجز او يحد فقال له الشيخ يعني انا استاهل كده الظاهر من يعني الضعابة فيها شيء من الفقه فعلا والإفادة الشاهد أن هذا من سير العلماء قلت والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك تداعبنا أبو هريرة يقول إنك تداعبنا يا رسول الله قال ولكني لا أقول إلا حقا ولكني لا أقول إلا حقا واما الحديث لا تماري اخاك ولا تمازحه فهذا إن صح وهو ضعيف محمول على ماذا على كسرته المزاح الذي يذهب بالهيبة والوقار وتاكد استحباب المزاح مع الصبيان كما كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان ويمج الماء في وجوه ومع الزوجة ومع الزوجة من قولي هل بكرا تلعبها وتلعبك ويتأكد في حالي حزن أخيك وألمه كما لو دخلت على محزون متألم كما دخل عليه عمر والنسوة يسألنه النفقة وكان حزينا يطلبن منه النفقة فقال عمر يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة ليمين زوجته سألتني النفقة لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجات عنقها يعني كانوا يقول له اللي النفقه النفقة وميه ومخنوقه أم ولد داء نفسه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا موضع يتاكد فيه ذلك ومن سير السلف ما جاء رجل الى ابي حنيفه يقول المرء ينزل ينزل إلى الماء فيغتسل ايتجه بوجهه إلى القبلة؟ هو بيغتسل قال له بل يتجه إلى ملابسه لكي لا تسرق وخرج الأعمش وعليه جبة صوف ولكن صوفها كان للإهل للخارج، فقال له بعضهم يا إمام لو جعلت صوفها للداخل كان أدفع، فقال هل نصحت بها الكبش؟ هل نصحت بها الكبش؟ قلت غير أن المزاحة منضبط اولا لا تتخذوا آيات الله تعالى في المزاح يعني ما ينبغي أن يدخل في هذا المزاح ماذا ايات الله وقد قال تعالى قل ا بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا يكون فيه كذب يعني الروايات الخياليه دي الروايات الضائعه ومره واحد صعيدي ومره واحد مش عارف ايه هذا ما يجوز لان هذا كذب فين المزاح، وما ينبغي أن يكون الكذب وسيلة للمزاح والكذب يحرم كله إلا ما أزن من الشارع في الكذب على الزوجة على العدو في الكذب للإصلاح بين متخاصمين والكذب لا يصلح في جد ولا في هزم وثالثا لا يتخذ المزاح لترويع المسلم وقد نهى عن ترويع المسلم ونذكر في مرة قرات والعهد على الراوي ان امراه وولدها وولدها مش عارف ابنها الاخر ثلاثه ماتت المراه ومات ولدها والثالث اصيب بسبب مزح أحد الشباب اتصل عليها قال ابنك عمل حصلت له حادثه فالمراه طبعا نزلت الى الشارع يعني كالمجنونه فاستضمت هي في الطريق هي ولدها كان يقود مع السيارة بسيارة فماتت المرأة والولد اللي هو صاحب المشكلة في الأصل لما رجع البيت قالوا ده أمك أصيبت خرج هو الآخر في مسحة كلفت ثلاثه موتا وإيه فلا يتخذ المسح في ترويع المسلم واضح رابعا الاقتصاد فيه الاقتصاد فيه لكن الذي يحدث الآن من أن يكون المسح حرفة ودينا بل وكما هو اليوم في المساجد تجد درس ساعة كملا في المساجد كل ماذا كل ضحف وكل مزاح هذا ما ينبغي انما هذا ينافي الوقار وقار مجالس العلم ووقار ادبها خامسا لا يكون المسح فيه سخريه و ايذاء تجنبه عند عامه الناس وأخيرا لا يفوت فضله في بعض الأبواب كما في المشكلات الأسرية وعند الضيق والحزن فالمريض يعني الإنسان بيزور مريضا لا بس يمزح معه من أجل ماذا يعني أنه يصر زي السيده عيشة لما قالت ورأساه فقال لها هنيئا إن متي غسلتك وكفنتك بيدي هاتين قالت وكأنك تتمنى موتي فتعرس ببعض نسائك تروح تتجوز وتروح تقضي ليلة طيبة مع بعض نسائك في يعني يحسن هذا عند المريض يحسن هذا في المشكلات الزوجية لما علي غاضب فاطمة وغاضبته فذهب إلى المسجد فيه فنام فدخل عليه وقد أصابه ايه فقال قم يا أبا تراب فيحسن هذا في بعض المواضع مشكلة أسرية يحسن عند المرض أو عند المريض يحصل عند المحزون والمكروب المهم أنه لا يستكسر منه